呃 ن إن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 ولعذاب ا ل آ خ ر ه أ خ ز ى وهم لا ينصرون و أ م ا ثمود فاديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ف أ خ ذ ت ه م ص ا ع ق ة العذاب الهون بما كانوا يكسبون و نجينا الذين آ م ن و ا و كانوا يتقون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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 فقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين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 ادفع بلتي ا هي أ ح س ن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ك أ ن ه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَا ي َ ن ز َ غ َ ن َّ ك َ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا ل ِ ل ش َ م ْ س ِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّهِ اللَذِي خَقَهُنّ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 إليه يرد علم ا ل عل س ا ع ة وما تخرج من ثمرات من أ ك م ا م ه ا وما تحمل من أ ن ث ى ولا تضع إ ل بع ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركائي قالوا أ ذ ا ن ا كما منا من شهيد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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نعى بجانبه و اذا مسه الشروف ذو دعاء عريض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 أ و لم يكف ي بربك أ ن ه على كل شيء شهيد أ ل ا إ ن ه م في مريت من لقاء ربهم أ ل ا إ ن ه بكل شيء محيط